تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قدرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأثرون وقالوا يا أيها الذي لزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إنسان